وجاء أخذ يطوف على الكعبة واللهما اغفر لنا وتجاوز أن اللهم ويدعي مسكين فتحمس وأصابته ضربة شمس وقع على الأرض فحملوه وذهبوا به إلى مستشفى أجياد اللي مقابل للحرم حطوه في المستشفى بارد المكان وسرير أبيض وشرشف أبيض وضعوا عليه كذا هواء وبخار فبعد أربع أو خمس ساعات أفاق اول مع فاق التفت يمين فاذا الغرفة ابيض في ابيض التفت يا فاذا الغرفة كلها نظر الى الشرشف الى البطانية الى السرير فاذا ارى كبيض المسكين شم الريحة فاذا هي ريحة طبعا هي ريحة ديتول لكن احسن من ريحته يعني فاعجبته الريحة فظن انه في الجنة فقال الله أكبر أشهد أن وعد الله حق الجنة الجنة فالتفت يمين فرأى خمس ممرضات في البنيات فلما شاف لابسات أبيض في أبيض قال الله أكبر الهورة الإين الهورة الإين الهورة الإين الممرضات ما يفهمن هذا إيش قاعد يقول فظنوا انه مجنون وبينزل من السرير يعني اخذ الشرشف ورماه بيروح للحور العين فالممرضات اقبلن عليه بسرعة يمسكونه فقال لا واحد واحد واحد واحد فالمسكين يظن ان عند الحور العين